اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل اتاعلى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نقطه امشاج نبتلي اجْعَلْنَا سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّ آتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا أَيْنَ يُشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِ ذَٰلِكَ ٱلَّذِى يُخَافُونَ يَوْمَ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لوجه الله لا نريد منكم جزاء او ولا شكر اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم واللقاوم نظره سرورا وجزاهم بما صبروا جنهن وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهارا وداريهن عليهم ظلالها اوذ الليله قطوفها تذلينا ويطاف عليهم بانيات من فضه واكواب وانكواب كانت قوارير أوَارِيرُ مِن فضةٍ قدَّروها تقديرًا ويُسقَوْنَ فيها كأساً كرمزاجها زجبيلا عينٌ فيها تسم ما سلسبيلا ويطوف عليهم الولد الذين اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايتهم مرميت نعيما وملكا كبيرا الياوم ثياب سودس خضر واستبرق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 لَنخلقنهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة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 ادْخِلُ <تصفيق> <تصفيق> مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِي وَالظَّالِمِينَ أَعْدَدْ لَهُمْ عَذَابًا أليم